و أ ن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أ ح س ن ه انه ولي ذلك والقادر عليه ان من اطاع الرسول و احمد الله لا يجوز له موالاه من حان من الله و رسولا و لو كان الله غريبا والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ورحمة الله ب س م الله الحمد ل ل ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله تقدم معنا في الدرس الماضي تقدم معنا في الدرس الماضي أ خ ذ ن ا أ ر ب ع ه اسئله قبل ا ل ب د ا ي ة في د ر ا س ة م ت ن ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة السؤال ا ل أ و ل لماذا ندرس التوحيد و أ ج ب ن ا أ ن حق الله عن العبيد لا يدخل جنه لمواحد لاقبل الله سبحانه وتعالى أ ي عمل إ ل ا ب د س ت ق ر ا ر ا ل أ م ن و ا ل ه د ا ي ة و ا ل ت م ن ي ن و ا ل ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن و سبب ش ف ا ع ة النبي صلى الله عليه و سلم تكثير الحسنات تكثير السيئات و غيرها ل س ؤ ا ل الثاني أنا نعم الشيخ لماذا اخترنا د ر ا س ة متن ا ل أ ص و ل الثلاث ة ل أ ن ه هنا كتب ك ث ي ر ة الفت في التوحيد والعقيده لماذا أ و ل ن ص ح ت علماء والثاني متن سهل واضح نعم مقرون بنصوص الكتاب ا ل س م ي السؤال الثالث السؤال الثالث ما هي ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة باختصار قلنا ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة باختصار هي اسئله القبر السؤال الرابع الاخير ما هي الثمره التي نجريها من د ر ا س ت ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة قلنا اذا تعلمت ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة ثم عملت بها ثم دعوت ثم صبرت أ ج ب ت ب إ ذ ن الله عن أ س ئ ل ة القبر ا ل أ و ل أ خ و ا ن ن ا أنه ما تكتبوا نحن اريد انك تحمل ما يفائده من ا ل ك ت ا ب ة لا وبعد الدرس كما احنا اتفقنا عليه أ ن ك م تراجعوا فيما بينكم تتذاكروا ي ي طيب أ خ ي ل أ ن ك ا ل آ ن وقت ا ل ك ت ا ب ة قد تذهب عليك بعض المعلومات والتسجيل موجود وكذا فتصغي إ ل ى الدرس وبعد الدرس أ ك ت ب يعني فقط الفوائد ا ل أ م و ر التي يعني استفدتها من هذا الدرس هذا الله أ ع ل م أ ن ه أ و ل ى طيب طيب、آه. بعد هذا أ ي ض ا أ خ ذ ن ا ل م ا ذ ا تميزت كتب ا ل إ م ا م حمد عبد ا ل و ه ب رحمه الله نعم نشوف ا ل أ بعد نعم الشيخ نعم أ ن ه دائما يذكر ا ل م س أ ل ة مقرونه بالدليل لماذا أ و ل ا حتى يربي الطالب على الاتباع للتقليد الثاني حتى تكون عند الطالب ح ج ة يرد بها على المخالف و الثالث حتى يكون هذا الطالب عنده ق د ر ة على ا س ت م ا ط ا ل أ ح ك ا م من أ د ل ت ه ا على أ س س سليمه و الله طيب و غيره بماذا تميزت كتب ا ل إ م ا م نعم انه يجمع لك المسائل و يرتبها و يذكر لها عدد مثل مسائل الاربع مسائل ا ل ث ل ا ث ة و غيره و بعد هذا ب د أ بالشرح و قلنا في أ و ل الاصول ا ل ث ل ا ث ة قال العلم هو م ع ر ف ة الله و م ع ر ف ة النبي و معرفه دين ا ل إ س ل ا م ب ا ل أ د ل ة هذه ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة تركها و لم يشرحها ثم فيما بعد ب د أ شرح هذا ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة نعم الشرك أ ي نعم انه يدعو للطالب و دعا في الاصول ا ل ث ل ا ث ة في ثلاث و دعب القاعده ا ل أ ر ب ع في موضعه نعم و هذا دليل أ ن المصلب رحمه الله يحرص و يرغب أ ن ه كل خير الحق بهذا الطالب و القائد غيره بماذا تميزت ه إ ج م ا ل ثم التفصيل نعم يقول ان العلماء اعتنوا بكتب ا ل إ م ا م احمد عبد الرحمن طيب م ا ذ ا س ه ي ن ا ف ي ك و س ه ن ا ق ل ن ا ل م س ا ل ا ل د ر ا س ة ل ا ب د أن ن ق س م ه ذ ا ا ل ك ت ا ب ل و ا س م ن ا م ث ل ا ً م س و ا ل ا ل و ل ا ئ ل و ل م س ا ئ ل و ل م ا ل و ا ل ا ئ ل و ل م س ا ل و ل س ا ئ ل و م س ا ئ ل و س ا م س ا ئ ل ا س ا ل و ل م ا ئ ل و م س ا ئ ل و ل س ا ل ا ل م س ا ئ ل والمسائل و ل م س ا ئ ل ا ل م س ا ئ ل والمسائل و ا ل م ا ئ ل والمسائل و ا ل ا ل و ا ل م س ل و ا ل م س ا ل و ا ل و ا ل م ا ئ ل و ل س و ا ل ا ل و ا ل و ا ل م ا ئ ل المسائل ا ل ث ل ا ث ة واليوم هذا درس اليوم ب إ ذ ن الله وقلنا لا بد تفرق بين ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة والمسائل ا ل ث ل ا ث ة القسم الثالث اعلم رشدك الله لطاعته ان ا ا ل ح ن ي ف ي ة ت م ل ت إ ب ر ا ه ي م لماذا ندرس التوحيد وقلنا ا ل إ م ا م حمد الدوهاب دائما ركز على هذه ا ل م س أ ل ة ل أ ن هناك من يحارب دعوه على السنه و ا ل ج م ا ع ة تعليم الناس التوحيد القسم الرابع شرح ا ل أ ص و ل الثلاث ة الخامس و ا ل أ خ ي ر ا ل خ ا ت م ة إ ذ ن الكتاب هذا حتى ندرسه لا بد ان ت ص و ر مما يتكون أ و نفهرسه نفهرسه إ ل ى خ م س ة أ ق س ا م طيب غيره ماذا اخذنا امس هذا هو ا ل ل ه ه ذ ا ل معدودين هذا ل يجيب ه ه ذ أ شيء ا شخذت نعم أ ق س ا م الصبر ق ل ن الصبر ا انقسم إ ل ى ثلاث أ ق س ا م صبر على ط ا ع ة الله عن م ع ص ي ة الله, وعظم الله الصبر على اقدار الله على ط ا ع ة الله حتى تؤدى ك ا ل ص ل ا ة وعن م ع ص ي ة الله حتى تجتنب ك ا ل ر ب ة والزنا و اعظم محرمات الشرك ن س ا الله ا ل س ه و ا ل ع ا ف ي الثالث الصبر على أ ق د ا ر الله نعم نعم ا ل شيخ لا بد من العلم قبل العمل ف إ ذ ا ر أ د ا ل إ ن س ا ن أ ن يصلي نقول حرام تصلي حتى ت أ ت ي بدليل على هذه الصلاه صحيح نعم و إ ذ ا عمل بلا علم كان في شبه ب ا ل ن ص ا ر و إ ذ ا تعلم و لم يعمل في شبه باليهود و لا بد على الموحد إ ذ ا تعلم أ ن ه يعمل صحيح نعم غير هذا الشيء اه نعم هذا اذن حال السلف انه يذكر المساله مقرونه بالدليل و ان الامام محمد بن عبد الوهاب ذكر قول الامام البخاري رحمه الله و احتج على انه لا بد من العلم قبل القول و العمل نعم هل معنى قول الشافع انه ما يريد نزول شيء من القران الا هذه السوره لا لكن ك أ ن ه يقول أ ن هذه ا ل س و ر ة تكفي و ا ح د ة في قيام الحج على الخلق أ ن يتعلموا و يعملوا و يدعوا و ي ص ب ر طيب درس اليوم قبل أ ن ن ب د أ في الدرس لا بد أ ن نعرف التوحيد التوحيد لغته مصدر وحد ا الشيء ذا جعله واحدا و شرعا إ ف ر ا د الله سبحانه و تعالى بما يختص به من ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل ا ل و ه ي ة و ا ل أ س م ا ء و الصفات إ ذ ن التعريف عندنا تعريف لقوي تعريف شرعي و لا بد تهتم بالتعريف ا ل ش ر ع ي لان الله سبحانه و تعالى تعبدنا بالشرع انواع التوحيد ثلاثه الاول توحيد ر ب و ي ه و ف ر ا د الله سبحانه و تعالى بافعاله و ف ر ا د الله سبحانه و تعالى بالخلق و الملك و التدبير الثاني توحيد الالوهيه و ف ر ا د الله سبحانه و تعالى بالعباده و ل إ ن صلاته ونسكه م ح ر ا م ا ت ه لله رب العالمين لا شريك له و الثالث توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات مجرد تقول توحيد كل إ ف ر ا د هو إ ف ر ا د الله سبحانه وتعالى بما سمى و وصف به نفسه في كتابه أ و على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم و هذا دليل ا ل أ س م ا ء والصفات ت و ق ف ف ي ه ا توقف فيها عن ا ل م ع ر ض في الكتاب و ا ل س ن ة و ذلك ب إ ث ب ا ت اذن نثبت كل ما اثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه و أ ث ب ت له رسوله صلى الله عليه و سلم و نفي ما نفى عن نفسه مثل لا ت أ خ ذ س ن ت و لا نوم و ممسنا من ل ه و نفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف و لا تعطيل و من غير ت ك ي ف و لا تمثيل إ ذ ن هذا التعريف تعريف توحيد الاسماء و الصفات و ب إ ذ ن الله ي أ ت ي معنا ز ي ا د ة شرح لهذا التعريف إ ذ ن عرفنا التوحيد لغه و شرعا انواع التوحيد ا ل ث ل ا ث ة ا ل م س ا ئ ل ا ل ث ل ا ث ة اخواننا خلاصتها ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى توحيد ا ل ر ب و ب ي ة و توحيد ا ل أ س م ا ء و الصفات ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة توحيد ا ل أ ل و ه ي ة ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ب ر ا ء ة من الشرك و أ ه ل ه م هذا درس اليوم مفهوم إ ذ ا ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى توحيد ا ل ر ب و ب ي ة أ ن الله خلقنا هو الخالق و رزقنا الرزاق ولم يتركنا هملا معطلين لا أ و ا م ر ولا نواه بل أ ر س ل إ ل ي ن ا رسولا و أ ر س ل الله سبحانه و تعالى الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة و السلام ل إ ق ا م ة الحجه على الخلق و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا و ا ل ر ح م ة و ما ارسلناك إ ل ا ر ح م ة للعالمين و الدليل قلنا هذا ع ا د ة ا ل إ م ا م رحمه الله لا يذكر م س أ ل ة إ ل ا مقرونه بالدليل إ ن ا ارسلنا إ ل ي ك م رسولا شاهدا عليكم كما أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون رسولا موسى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول إ ذ ن قامت على ا ل ح ج ة بارسال موسى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف أ خ ذ ن ا ه أ خ ذ ا و ما كنا معذبين حتى نبعث ر س و ل ه وبيله يعني شديدا طيب إ ذ ن هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى خلاصتها إ ف ر ا د الله سبحانه وتعالى ب ا ل ر و ب ي ة و ب ا ل أ س م ا ء و الصفات ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة توحيد ا ل ا ل ه ي ه ن ه ما يمكن أ ن يصرف شيء من ا ل ع ب ا د ة لغير الله طيب قال في ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن الله لا يرضى أ ن يشرك معه أ ح د هنا أ ح د نكره عن كل أ ح د نبي أ و ولي أ و جني أ و م ل ك أ و ص ا ل ح أ و غيره كائنا من كان ق ا ئ ن ا من كان نعم طيب والدليل و أ ن ا ل م س ا ي ة لمن إ ذ ن بنيت إ خ و ا ن ن ا المساجد حتى تعبد فيها النبي صلى الله عليه و سلم لا ا ل م ل ا ئ ك ة الصالحين ا ل أ و ل ي ا ء الجن لا و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د ا قلنا أ ح د ا نكر تعم كل أ ح د نبي أ و ولي أ و جني أ و صالح أ و م ل ك أ و غيره المساجد قيل أ ن هذه المساجد ا ل م ب ن ي ة بنيت المساجد حتى تعبد فيها الله سبحانه و تعالى صح؟ طيب أو المسجد ا أ ع ض ا ء ا ل س ج و د و ج ع ل ه ل ل أ ر ض مسجد ا و تهور إ ذ ا لا يمكن أ ن تصرف هذا ه ل أ ع ض ا ء أعضاء ا ل س ج و د بسجود ا ل لغير الله سبحانه و تعالى أ و أن ا ا ل م س ج د و ج ع ل ه ل ل أ ر ض مسجد ا و تهور لا يمكن تسجد في مكان ع ل ى و ج ه ا ل أ ر ض لغير الله سبحانه و اذا ل مسجد ا في ه ا ث ل ا ث أ ق و ى و ي ص ح ج م ي ن المساجد هذه ا ل م ب ن ي ة التي بنيت حتى ع ب د فيها الله أ و المساجد اعضاء السجود أ و المساجد ا ل أ ر ض نفوق فلا تدعو مع الله أ ح د ا و قلنا أ ح د ا نكره ع ن كل أ ح د ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة البراءه من الشرك و أ ه ل ه طيب كيف تكون البراءه من الشرك و أ ه ل ه قد تكون البراءه من الشرك و أ ه ل ه بالقلب و اللسان و الجوارح بالقلب لا بد تبغض الكفار و ع ي ا د ه م و احتفالاتهم و ت ق و س ه م و الشركيات و البدع التي عندهم الثاني باللسان إ ن ن ي براء مما تعبدون و لا أ ن ت م عابدون ما أ ع ب د و لا انا عابد ما عبدتم هذه براءه باللسان براءه بالجوارح لا تشاركهم في ع ي ا د ه م و احتفالاتهم و ت ق و س ه م و تلبس لباسهم و شاركهم في ما هم عليه من معتقد إ ذ ن ا ل ب ر ا ء ة من الشرك و ا ل ي تكون بثلاثه ة امه قلب ولسان وجوارح وبهذا يعني انتهى درس اليوم في ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة غدا إ ن شاء الله اخوانا ن ب د أ يعني بعد الفجر مباشره تقريبا بعد ا ل س ا ع ة تقريبا ا ل س ا د س ة والثلث طيب نعم طيب نراجع الان ما درسنا اليوم هاني الشخاء عبد الله شخذنا نعم راجعنا اقسام الاصول ا ل ث ل ا ث ة و اليوم أ خ ذ ن ا القسم الثاني و هو المسائل ا ل ث ل ا ث ة و قلنا لا بد تفرق بين المسائل ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة ما هي خ ل ا ص ة المسائل ا ل ث ل ا ث ة الشيخ المساله ا ل أ و ل ى توحيد الربوبيه و ا ل أ س م ا ء الصفات ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة نعم توحيد ا ل و ل ل ي ا م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة البراءه من الشرك و أ ه ل ه كيف تكون البراءه من الشرك و أ ه ل ه نعم الشيخ بالقلب و اللسان و الجوارح نعم غير أ ش خ ا ص من اليوم نعم الشيخ تعريف التوحيد لغه ا مصدر و احد الشيء الذي جعله و ا ح د ة وفي الشرع افراد الله سبحانه و تعالى بما يختص به من الربوبيه و ا ل أ ل و ه ي ة الاسماء والصفات و عرفنا توحيد الربوبيه هو افراد الله سبحانه و تعالى بافعاله و افراد الله سبحانه و تعالى بالخلق و الملك و التدبير و توحيد الالوهيه افراد الله سبحانه و تعالى ب ا ل ع ب ا د ة أ و ب أ ف ع ا ل العباده سوف ياتي معنا ان ا ل إ م ا م حمده و ه ا ذكر قال و أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة التي أ م ر الله بها فمن صلى منها شيء لغير الله و مشرك كافر ي ت ي ن ا ان شاء الله الثالث توحيد ا ل أ س م ا ء و الصفات و افراد الله سبحانه و تعالى بما سمى و صف به نفسه في كتابه أ و على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم و ذلك باثبات ما اثبت نفسه و نفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف و لا تعطيل و غير تكيف و لا تمثيل نعم غير نعم الشيخ المساجد نعم فيها ث ل ا ث ة أ ق و ا ل ا ل أ و ل هذه المساجد بنيت حتى يعبد فيها الله سبحانه و تعالى أ و المساجد ا ل أ ر ض و جعلت ل ي ا ل أ ر ض مسجدا و طهر أ و المساجد ع ذ ا ر السجود لا يمكن أ ن تصرف بالسجود لغير الله سبحانه و تعالى طيب غ ي ر فلا تدع مع الله أ ح د ا قلنا احدا نكره تعم كل أ ح د و لذلك قال ا ل إ م ا م رحمه الله في أ و ل ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن الله لا يرضى أ ن يشرك معه أ ح د يعني ك ا ئ ن من كان نبي أ و ولي أ و جني أ و صالح نعم مش بقي بقي شيء إ ذ ن غدا إ ن شاء الله ن أ خ ذ لماذا ندرس التوحيد من كلام ا ل إ م ا م ح م د ب ل ه ا ب رحمه الله و قلنا دائما ا ل إ م ا م يركز على هذه ا ل م س أ ل ة اعلم ارشدك الله بطاعته ان نحن ي فيه م ن ل ك ابراهيم يا اخواننا ترى ا ل م ذ ا ك ة ه ي والله أ ع ل م يعني أ و ل ى من الدرس لا بد من م ذ ا ك ر ة العلم ف إ ذ ا انتهينا ا ل آ ن من هذا الدرس ا ل أ ص و ل ا ل ث ل ا ث ة الطلاب الأصول الثلاثة يراجعوا فيما بينهم وغدا إ ن شاء الله نكمل ما تبقى لنا من هذا المتبع ا ا إخوانكم ن ر ج